كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقة كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا. مدر الشيطان من أسبابه حبل وثيقة منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقة كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا. مدر الشيطان من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 كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شدتي الزحف والطريق يا رفيق في قد يا رفيق الدرب مهما كنت فذ لن تفوقا الجماهير أصممتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدا ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيطا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيطا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيطا والجماهير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 أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا صافيا يكفي بروقا